وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِ مَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ مِن نصيبت فبما, فبما كسبت أيديكم ويعفو عنهم كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولا نصيب، ومن آياته الجوارف في البحر كالأعلام، إِنَّ يشأ يُسْكِنُ بِزِيَاهٍ فَيَضْلَلُ النَّارُ عَلَى ظهره ان في ذلك لايات لكل صبار شكور او يوبقهن بما كسبوا ويعفو عنهم كثير